انا شردك ي الختم و ش ي ن ف و ج ع ل ي كانت سيد القلب كلهم مشين ياوالد ك ل م م كله ازواج عينيك نفي <تصفيق> ت منين تبان من ك 何 اشردك ا ل خ د م وشين هو ا ش ا ل ي كنت س ي